أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من الله الرحمن الرحيم ودخل معه سجن فتيان فوق رأسي خبزا تأكل الطيور نبئنا بتأول وَاتَبَعْتُ مِنْ من فضل الله أمر أن لا تغبد دوكم قيص في رب فغ قامرا واما الاخر فيصلب وقال للذي ظن أنه ناج منهم اذكرني عند ربك فآساه الشيطان ذكرا زيدني بالصنيع وقال الملك إن Yeah, yeah. قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي افتنا في سبع بقراتنا وتزرعون سبع سنين دأبا فما حصدتم فذروا في سن Belum يا يوسف عن نفسه. علم أن وقال الملك أتوني به أتخلصه لنفسي فلم ما كن لما وقانا إنك لأو وَرِيب وَكَذَلِكَ مَا كُنَّا لِنَسُفًا فِي الْأَرْضِ يَتَّبِعُونَ وَأُمِنَّا Aku tak boleh tak percaya. ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون من أبيكم ألا ترون أن وقال لفتياني جعلوا بضاوتهم في رحام المترجم للقناة No. <laughs> ولم ما فتحوا. هذه بضاعة نردت إلينا ونميء أهلنا ونخفض أخانا ونذاد كيل بعيد. Apa yang saya لا تؤتون موثقا من الله Lem. وقال يا woman وَإِنَّهُ لَنُوَاعٍ ألا أخوك فلا تمتئس بما كان nam um... كن <تصفيق> لسارحون Oh